بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمسعكم مسعاً حسنا يمسعكم مسعاً مسمى ويؤتك الذي فضل فضله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 وَعَالَمٌ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الأخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُّ شَاهِدٌ مِنْهُ بِلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ أُلَاءَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُعْدُودُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةً منه إن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 أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل 119. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كان يطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فَذَهَبُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا فَتَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَك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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 على الجود واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب ان ابني من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 وإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وَأُمَمٌ سَنُمَسِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أُمَمٍ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 قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عسراك بعض آلهتنا بسوء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 ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أثنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فما لبث أن جاء بعجل فَلَمَّا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مَّنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ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 وَجَاءهُ قَومهُ يُهَرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ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 فقطرنا عليها حِجَارَةً من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا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 ويا قوم ارفعوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك سأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأن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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاء ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَعْفِرُ رَبَّكُمْ سُمَّتُ بُوئَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَدَنَا رَأْكَ فِي نَا ضَعِيفًا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 كألم لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَجْئْ أَمرُ رَبِّكَ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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت التماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية من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 وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل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 وما كان ربك ليهنك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك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 تظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغير نعم